ve kâl alâdin ve Rabbî la kum لا يعجب عنه مثل ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين